Is What? the moon إنا سخطرنا الجبال معه يسبحنا بالعشير فذاك <متأك> نبأ الخصم إن تتوّروا المحراب إذ دخلوا Waarom ga ik فحف <تصفيق> Well, the oh. We'll <laughs> Well, واذكر عبادنا واذكر اسما Right. Uh -huh. God, Lord ten via kan